A'udhu Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!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 والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا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 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لا بثي ن فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما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 وَرَيْكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقَّ فَمَن شاءَ أَتَخَذَ إلَى رَبِّهِ مَا أَبَى إِنَّا أَنزَرْنَاكُمْ عَذاباً قَريباً